ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم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 كِرَامٌ كَاتِبُونَ كِرَامٌ كَاتِبُونَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَذْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ وصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين نف لفس شَ يم لا تك نَفس لفس ش يوم لا تك نَف لفس ش وَأَم يمَ إ للله الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أن يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويلو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 تَلاَ إِن كِتَابَ الأَبْرَارِ فِي عِلٍّ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلٌّ كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُمُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ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 وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالَّذِينَ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون Elles son wi böj konfa م